فَمَا تَ فَعهُمُ شَفَعََةُ الشَّافِعين فَمَا لَهُ عَن التذكِرَة مُرضين كَأَهُ حُمرُ مستُسْتَثَحَ فََّّتْ مِ قَْورُحَ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 علينا جمعه وقرآنه فإذا قراناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه